الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما يُدرَب سنا شديدا من له ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وَإِذَا غَرَبَتِ ٱلْقُرُضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِىًّا مُّرْشِدًا وتحسبهم أي قاضو وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلاعت عليهم لو الليت منهم فراروا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعتناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه والي وَلَن وَلَا وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَالِكَ أَخْرَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم مَن شَاءَ فَيُؤْمِنُ وَمَن شَاءَ فَيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي وُجُوهَهُمْ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 ترني أنا أقل منكما له وولدا فعسى ربي أي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا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 هو خير تواب وخير عاقب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 وضيع الكتاب فَتررَ المجرمين مُشقين مِما فيه وَويقولون يولَنا ما هذا الكتاب وَويقولون يا وَلةنا ما هذا الكتابنا يُغاادِر صغيرة وَلا كبيرة إلا أحصهاَا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأسل الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولن أدوشركا ي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقا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 وما منع الناس يُؤْمِنُوا يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَّتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاهُ فَلَمَّا جَاوَدَ قَالَ لِفَتَاهُ آتنا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوَّتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقط فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا